ألا إن الله هو الغفور الرحيم، والذين تَقَذُّوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ الله حَفِيظٌ عليهم وما أنْت عليهم بِوَكِيلٍ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 وسمّل قضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهوائهم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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربنا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 يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدَ لَهُ فِي حَرْتِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ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 ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فيضل النراك إذا على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يبقوه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 وَيُرسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا